يفُدُمُ قَومَهُ يَمَلقمَكِ فَأَوَدَهُ مُ يَفُدُ قَوهُ يَمَثمك فَأَو رَدَهُ وَأَذْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَذْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ, وحصيد منها قائم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 مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْء فَمَا أُغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْء مِنْ شَيْء إِلَّا مَا مَا شَيْءَ إِلَّا مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَتَ تَبِيبَ وَمَا دَاهُ غَيْرَتَ تَبِيبَ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إذا اَذَلْقُرَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شديد إن أخذه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ الناس وذلك يوم مشهود ذلك يوم مجروع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود وما نؤخره لا أكثره إلا بأجر معزود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا فمنهم شقي وسعيد فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيط فأما الذين شقوا ففي لهم فيها ذكير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ إِنَّمَا رَبَّكَ فَعَالُنَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ما دامت ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء أعطاء غير مجذول أعطى